وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل كقوله في النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية وقوله في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه الآية ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم منعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم ولذلك كذبهم هنا بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن الآية وكذبهم بالزخرف بقوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقال في الزمر ولا يرضى لعباده الكفر الآية قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية الظاهر في قوله ما حرم ربكم عليكم أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلا أو تركا لأن كل من ترك الواجب وفعل الحرام حرام فالمعنى وصاكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا وقد بيّن تعالى أن هذا هو المراد بقوله ذلك وصاكم به الآية قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الآية نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعل ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف منه مع أنه غير واقع في الحال بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقد أوضح صلى الله عليه وسلم معناه حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب اعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل لأنه وأد خفي وحديث جابر كنا نعزل والوحي ينزل يدل على جوازه لكن قال جماعة من أهل العلم إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها ويجوز عن الأمة بغير إذنها والإملاق الفقر وقال بعض أهل العلم الإملاق الجوع وحكاه النقاش عن مؤرج وقيل الإملاق الإنفاق يقال أملق ماله بمعنى أنفقه وذكر أن عليا قال لمرأته أملقي ما شئت مالك وحكي هذا القول عن مندر بن سعيد ذكره القرطبي وغيره والصحيح الأول قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الآية قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية الكريمة أعني مفهوم الغاية في قوله حتى يبلغ أشده أنه إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن وليس ذلك مرادا بالآية بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشد كما بينه تعالى بقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه الآية البلوغ بدليل قوله تعالى فإذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا الآية والبلوغ يكون بعلامات كثيرة كالإنبات واحتلام الغلام وحيض الجارية وحملها وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة ومن العلماء من قال إذا بلغت قامته خمسة أشبار فقد بلغ ويروى هذا القول عن علي وبه أخذ الفرزدق في قوله يرضي يزيد بن المهلب ما زال مذعقدت يداه إزاره فسمى فأدرك خمسة الأشبار يدني خوافق من خوافق تلتقي في ظل معتبط الغبار مثاري والأشد قال بعض العلماء هو واحد لا جمع له كالآنك وهو الرصاص وقيل واحده شد كفلس وأفلس قاله القرطبي وغيره وعن سيبويه أنه جمع شدة ومعناه حسن لأن العرب تقول بلغ الغلام شدته إلا أن جمع الفعل فيه على أفعال غير معهود كما قاله الجوهري وأما أنعم فليس جمع نعمة وإنما هو جمع نعم من قولهم بؤس ونعم قاله القرطبي وقال أيضا وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع يقال أتيته شد النهار وكان محمد ابن محمد الضبي ينشد بيت عن تره عهدي به شد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالمظلم وقال الآخر تطيف به شد النهار ضعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق قال مقيده عفى الله عنه ومنه قول كعب بن زهير شد النهار ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نقد مذاكيل فقوله شد النهار يعني وقت ارتفاعه وهو بدل من اليوم في قوله قبله يوما يظل به الحرباء مستخدا كأن ضاحيه بالشمس محلول فشد النهار بدل من قوله يوما بدل بعض من كل كما أن قوله يوما بدل من إذا في قوله قبل ذلك كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقول العساقيل لأن الزمن المعبر عنه بإذا هو بعينه اليوم المذكور في قوله يوما يظل البيت ونضيعه في القرآن قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وقوله فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء الآية وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل البدل وقوله ذراع عيطل خبر كأن في قوله كأن أو بذراعيها البيت وقال السدي الأشد ثلاثون سنة وقيل أربعون سنة وقيل ستون سنة ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد بالآية كما بينا وإن جازت لغة كما قال سحيم ابن وثيل أخو خمسين مجتمع أشدي ونجدني مداورة الشؤون أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته